ناس يدخلون في دين الله افواجاً واين كان ناس يدخلون في دين الله افواجاً فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح إنه كانت وابا. إنه.